هذا الصلوات الخمس الشيخ محمد علم رحمة الله عليه برد السبحي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعيين اهتمى الصراط المستقيم صراط الذين نعمت عليهم وَغَيْرُ الْمَرْرُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الطَّالِيلِينَ بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاصب إذا وقبب من شر النفاثات بالحقاد ومن شر حاسب إذا حسب بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس لا الناس من شر المسواس الخناس الذي يثس في صدور الناس من الجن والناس. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله عبد الله الصمر لم يريد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون لا أعبد. عابد ما أعبد ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم منكم בليلين الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأكل ولا نوم لهما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإبنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يخيط بشيء من علمه إلا بما شاء واسع كوسي السماوات والأرض ولا يؤمن وحفظهما وهو العلي العظيم شهد الله منه لا إله إلا هو الملائكة والعلم قائما في لا إله إلا هو العزيز العكيم إن الدين عند الله الإسلام قل إلا هم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنذي الملك تشاء من, من تشاء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 يا غيات المستغيثين أغيثنا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وصل وسلم يا رب على جميع الأمبياء والمسلين والأولياء والصالحين والملائكة المقربين والصحابة والتابعين وتابعوا التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أستغف الله العظيم ولوالدي ولجميع المسلمين والمسلمات الأحياء من الأنوات إنك يا مولانا قريب سميع مجيب التعاوات اللهم يا رب فعل بنا وبهم عاجلا وآجلا في والدنيا والآخرة ما أنت له أهل ولا تفعل بنا وبه يا مولانا ما نحن له أهل فإنك غفور حليم جواد كريم رؤوف رحيم الصلاه والسلام عليك يا عير يا ابي العباس وعينا بالله ربا وبالاسلام دينا محمد صلى الله عليه وسلم رسولا ونبيا اللهم ربي ربه محمد صلى الله عليه وسلم يغفر لي قلبي من دنبي وأبهب غيظ قلبي وأجب من ظلات فتن ما ظهر منها وما ضطنا أ �% لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم في غلوبنا قرست أวatter لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم على أكخان 너 Relust أ говорire أ أكخرا محمد رسول الله صلى الله <سؤال> على ربوسنا نصبت ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم تحول بيننا وبين ساعة السيور إذا حضرت ألف ألفي صلاة وألف ألفي سلام عليك وعلى آلك يا سيد يا رسول الله ألف ألفي ألف صلاة وألف ألفي سلام ألف ألف صلاة وألف ألف سلام عليك وعلى آلك يا سيدي يا عبيب الله ألف ألف صلاة وألف ألف سلام عليكم وعلى آلك يا يا الله اللهم حفنا بعينك التي لا تنام وكنفنا بكنفك وركنك الذي لا يرام يغفر بقدرتك علينا فلا تهلك وأنت رجاونا اللهم إنك أكبر وأعز وأجل ما نخاف ونحذر اللهم بك ندفع في نحور الكفار ونستعيد بك من شر الأشرار اللهم فكم من نعمة أنعمت بها علينا قل لك عندها شكرنا وكم من بلية لتيتنا بها قل عندنا صبرنا فيا من قل عند نعمته شكرنا فلم يحرنا يا من قل عند بليته صبرنا فلم يخجلنا ويا من رأنا ويا من رأنا على الخطايا فلم يذرحنا veya nıga milleti lahtu sabiye al ayadı milleti lahten qadibi beklete farga mukruha ma nham fih ve nhamd beklete şerhi ya rabı rahim hazm ala ve kafas semi ala ve mendaga. Deyse vrahe müntaha ve deyum alahe man وأنسينا ذنوبنا بين يديك نستغفر بالله ونتوب إليك يا عنال يا منال نسألك الأمان الأمان من زوال الإيمان والعفء أما نطامنا وكان يا رحيم يا رحمن ربي أصبحت فقيرا ارتجي عفا كفيرا يا إلهي يا رجال كلنا عمنا نصيرا حسب الله لا إله إلا هو عليه توكلته وردنا بسم الله الذي لا يظهر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماوة وهو السلمي لا حول ولا قوة إلا بالله إلا العلم العظيم يا لطيف يا كافي يا حفي يا شافي يا رحيم يا باقي يا ودود أنت الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين اللهم جعلنا من شهداء الحق القائمين بالقسط اللهم لا تفتنا يا رب العالمين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 والصالحين والملائكة المقربين والصحابة والتابعين وتابع التابعين لهم يسان إلى يوم الدين وحشرنا ورحمنا معهم برحمتك يا رحم الراحمين. يا الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم هو الغفور البدود يا بدود يا بدود يا بدود, يا بدود, يا بدود يا ذا العرش المجيد يا فعال ده يريد يا مبدئ يا معيد يا محي يا مميت يا عيو يا قيوم نسألك الله مبينوني بجك الذي ملأ أركان عرشك وبهدرتك التي قد درت بها على سائل مخلوقاتك فبرحمتك التي وسيعت كل شيء لا إله إلا أنت يا مميت أغثنا برحمتك يا الرحمن الرحيم اللهم ربنا أفلي ولوالدي والمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأنبات رحمتك يا رحمة الرحيم برد الزحر بسم الله الرحمن الرحيم إن رسلنا محمل قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتي عذاب أليم قال يا قوم إني لكم نذير مبي. أن يعدوا الله واتقواه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم لا جل أسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون قال ربي إني دعت قومي ليلا ونهارا فلن يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوته توفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم استغشعوا ثيابا واصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتم جهارا ثم إني أعلنت لهم وسررت لمسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم درارا ويمددكم يموار وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أدوارا ولم كيف خلق <تصفيق> الله سبع سماوات طباقهم وجعل القمر فيهن نورهم وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطة تسلكوا منها سدلا فجاجا قال نوع ربي إنه مصاني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذعون آلهتاكم ولا تذعون ودوا ولا سواع ولا يغوم ويعمق ونسرا وقد أظلوا كثيرا ولا تزد الظالمون إلا طلالا مما خطيئاتهم مورغون فأدخلوا نارا فلم يجدونهم من دون الله عنصارا وقال نوع الرب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يغلو عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفرا ربي فيني والوارد أيه ولمن دخل بيتي من أول المؤمنين والمؤمنات ولا تزيد الضالين إلا تبارا بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم عود برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق اذا وقب من شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم اودعوذ برب الناس ملك شر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 لا إله, لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم ألف لا من ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناه ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يقينون أولئك على أهدا من ربهم وأولئك هم مفلعون وإلهكم إله, إله, إله لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا به على ما بين يديه وما خلفه ولا يعيون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرثي السماوات ولا لا ولا حفظهما وهو العلي الأظيم لله ما في السماوات وما في الأرض بين تبدو ما سيبكم حينها من يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل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 طابت لنا به وعفوانا وفلنا ورحمنا <متحدث> أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين وعفوانا وفلنا ورحمنا <متحدث> وعفوانا وفلنا ورحمنا وعفوانا وفلنا ورحمنا يا أرحم الراحمين إرحمنا يا أرحم الراحمين إرحمنا يا أرحم الراحمين إرحمنا رحمة الله وبركاته عليكم هذا البيت إنه حميل مجيد <متحدث> إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد الذي جاء بالحق المبين وأرسلته رحمة للعالمين وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى أهل طاعتك أجمعين من أهل السماوات وأهل الأرضين عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الباكرون وغفل عن ذكرك الغافلون لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها نحيا وعليها نبود وعليها نبعث إن شاء الله من الآمنين برحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعمل وإياك نسعيم اهدنا سراط المستقيم سراط الذين انعمت منت عليهم غير المغطوب عليهم ولا الضالين يا عالم السر والنجوى ويا كاشفى الغري والبلوى من قبح التصنع والدعوى يا عدم السر النجبة ويا كاشف الطري والبلوى أعدنا من شر التوسل سيك والأهوى يا عدم السر والنجبة ويا كاشف الطري والبلوى ويا كاشف الغري والبلوى أغل مننا في بحر الهداية والتقوى وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المسرين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نزعين إهدنا الصراط المسلقين صراط الذين أنامت عليهم غير طوب عليهم والضالين ya man khalaqana wa nahnu أنت تعلم ما نريد سبحانه ربك رب العزة ما يصفون وسلام على المسرين الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهتمى الصراط المسقيم الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وترى الملائكة حافين من حول الأرش يسبحون بحمد ربي يقوم بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين ربنا وفلي والوالدين والمؤمنين والمؤمنات يوم يقوم الحساب ويرد العصر بسم الله الرحمن الرحيم ابدا يتساءلون عن ابن بي لاظيم نبيهم كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أمتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نوم كتباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معيشا وربدينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وحاجا وأنزلنا من الموصرات ما أنفجاجا لنغرج به عبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتنا فواجا وفكعت السماء فكان وَسُيُّرَةِ الْجِبَالِ فَكَانَ السَّرَابَ إِنَّ جَهَنَمَ كَانَتْ مِنْ صَوَادٍ لِلْطَاغِينَ مَأْبَنَ لَا بِثِينَ فِيهَا عَقَابٌ لَا يَذُو قُونَ فِيهَا بَرْدًا وَلَا شَرَابًا إلَّا عَمِيمًا وَعَسَاقًا جَزَاءً فَاقَعَ وإنهم كانوا لا يردون عسابا وكتبوا بآياتنا كتابا وكل شيء عصينا كتابا فذوقوا فلن نزهي لكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا قبل وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا ذهاقا لا يسمعون فيها لأوا ولا كتابا جزاء من ربك عطاء عسابا السماوات والأرض وما بينهم الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقول الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء تغدى إلى ربه مأبا إن أنذرناك عذابا قريبا يميان ثم أومأ قدمت أدبه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يقول نفيده من الله أفاجا فسبح بي عن ربك واستغفره إنه كان توابا بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا بي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلانا رادات لهب وامراته عمالة الحضر في حبل من المساد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله صمت ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم ولعول برض الفلك من, من شر ما خلق ومن شر وازف اليدا بقبه ومن شر النفاثات في العقاد. ومن شر حاسب إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعلم برب الناس ملك الناس إلهي الناس من شر الوزواز الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعمل وإياك نستعين إلينا الصراط المسلقين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغطوب عليهم والطالين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نسعين افتبع الصراط المساقيم الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغروب عليهم على الطالب لا إله إلا الله الله أكبر لا إله إلا الله والله إله إلا الله أكبر لا الله الله أكبر من ذلك الكتاب العرق في فيهم للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما مرزقنا ينفقون فيقول والذين يؤمنون بما أرسل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة موقنين أولئك على بلن الربي وأولئك هم المفيحون وإلا من, من وإله وإله وإله وإله لا إله إلا الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو العي القيوم لا تأخذه السنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض ما الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديه خلفه ولا يعيبون بشيء من نعيمه إلا بما شاء واسعك في السماوات والأرض ولا يعوده حفظه ما هو العريم العظيم لله ما في السماوات وما في الأرض وين تبدو ما في أنفسكم ومن تخفوه يحاسبكم به الله ويغفر من يشاء ويعبه من يشاء والله ولا شيء من قديم آمن الرسول ما نوزل إليه من ربه والمؤمنون كلنا من بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين عدد الرسول وقالوا سميعنا واطعنا وفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسرت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تعمل علينا أسرى جماعة من على الذين من قبنا ربنا ولا تعنينا ما لا طاقة لنا به وافعنا وف لنا ورحمنا ثم بلنا فسرنا على القوم الكافرين وافعنا وف لنا ورحمنا وافعنا وف لنا ورحمنا وافعنا وف لنا ورحمنا يا رحم الرحيم يرحمنا يا يا الحمد لله الله وبركاته اهلا البيت انه هم المجيد انما ينزل الله واليذهب عنكم الرياء اهلا البيت ويظهر اكرم تظهيرا الله وملائكته على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه يا ودود يا بدو يا بدو يا بدو يا بدو يا بدو يا بدو يا بدو يا دل عرش يا يا منأ. عرشك مجد يا فاعل جماعي يا مبدئي يا محيي يا عيّد يا قيوم نسألك الذي ملأ أمكان عرشك وبقدرتك التي اقتدرت بها على سائل مهروقاتك وبرحمتك التي وسيعت كل شيء لا إله إلا أنت يا مغيف أغثنا يا مغيف أغثنا يا مغيف أغثنا اللهم يا رياث المستغيفين أغثنا برحمتك يا رحمة الرحيمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين ياكنا عبد وياكنا السعيم اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنامت عليهم العروب عليهم ولا الطالب. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا أمياء الله يا إلهي تب علينا وعفونا يا كريم وعفونا جماع يا رحمن يا رحيم جاء سيدي المرسلين ألف ألفي صلاة وألف ألفي سلام عليك يا حبيب رب العالمين ألف ألفي صلاة وألف ألفي سلام عليك يا خليل رب العالمين ألف ألف صلاة وألف ألف سلام عليك يا خليفة رب العالمين ألف ألف صلاة وألف عليك يا رب العالمين ألف سلام عليك يا كلمة رب العالمين ألف ألف صلاة وألف ألف سلام عليك يا كلمة رب العالمين ألف ألف صلاة وألف ألف سلام عليكم يا يا الله أجمعين ألف و ألف صلاة وألف ألف سلام علي يا ملائكة الله أجمعين ألف ألف صلاة وألف ألف سلام عليك يا سيد الأولين والآخرين يا حبيب رب العالمين السلام علينا وعلى عباد الله الصالح Subhan Rabbika Rabbil İzzet Amma yasafur ve salamın alal ve Elhamdülillahi Rabbil Alemin Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Elrahmanirrahim Malik yavmi dini İyâkena abdü ve iyâkena s-sa'im İhtina s-sıratı al-musaqim S-sıratı al-lazine anamta alayhim O'ya al ve al-tallim Ya man khalaqana Ya man من عبده عبيد يا من خلقنا من عبده عبيد يا من خلقنا من عبده عبيد أنت تعلم ما نفيد سبحانك ربنا لزت ما يصفون سلامنا نسرين والحمد لله رب العالمين سلام الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين يا كن عبدا يا كن سائلا تنسراضل مستقيم سراضل الذين نمت عليهم غير ماضوب علي ولا طالبي وترى الملائكة حافين من حول الأرش يسبحون بحمد ربه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 بنات يومي أقوم المساب ربي عمين أقيم الصلاة إلى الندليات وتقبل الدعاء يا رب العالمين يا رب الرحيم ورد <تصفيق> المضيب بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد اللهم صلِّ وسلم على سيدنا محمد وعلى آله محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آله إبراهيم وبارك على محمد وعلى آله محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آله إبراهيم في العالمين إنك عامِد مجيد عدد خلقك ورضاء نفسك وزن عرشك ومدى كلماتك كل ما ذكرك ذاكر وغفل عن ذكرك الغافلون اللهم صلِّ أفضل سلَاتٍ على أفضل مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله عليه وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كل ما ذكرك ذاكرون وغفل عنك الغافلون اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى اله وصحبه وسلم عدد ما في السماوات وما في الارض وما بينهما ما باجري لطفك في نورنا بالمؤمنين اجمعين يا رب العالع اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم عدد ما كان وعدد ما يكون وعدد ما هو كائن في علم الله اللهم صل وسلم على روح سيدنا محمد في الأرواح صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم على روح سيدنا محمد في الوحي، وصل وسلم على جسده في الأجساد، وصل وسلم على قبره في القبور، وصل وسلم على اسمه في الأسماء. الله المصلي وسلم على سيدنا محمد الصاحب العلامة والغمامة. الله المصلي وسلم على سيدنا محمد صاحب الشفاعة والكرامة. الله المصلي وسلم على سيدنا محمد الذي هو أبهى من الشمس ولقمة. رصل وسلم على سيدنا محمد عدد حسنات سيدنا أبي بكر وعمر. وثمان وحيدر رضوان الله عليه المجمعين وصلى وسلم على سيدنا محمد عدد نبات الأرض وأوراق الأشجار وصلى وسلم على سيدنا محمد عدد نبات الأرض وأوراق الشجر الله وصلى وسلم على سيدنا محمد عبدك الذي جمعت به شتات الله الله وصلى وسلم على سيدنا محمد عبدك الذي جمعت به شتات النفوس ونبيك الذي جلته في كلام القلوب يا حبيبتي التي اخترته كل حبيب الله صل وسلم على سيدنا محمد الذي جاء بالحق المبين وارسلته رحمه للعالمين الله صل وسلم على سيدنا محمد النبي المليح صائب المقام الاعلا باللسان الفصيح الله صل وسلم على سيدنا محمد كما ينبغي شرف وجوده العظيم وقدره الفخم صل وسلم على سيدنا محمد حق قدره ومقداره العظيم صل وسلم على سيدنا محمد الرسول وصلى وسلم على سيدنا محمدين الرسول الكريم المطاع أمين اللهم صلى وسلم على سيدنا محمدين الحبيب وعلى به إبراهيم الخليل وعلى أخيه الرسول الكريم وعلى روح الله عيسى الأمين. على داب وداب سليمان وذكريا وياحى وشوع وعلى آلهم كل ما ذكر كذا كبرون عن ذكريهم لغافلون الله ما صل على عين العماية وزين القيامة وكنز البداية والتراس الحلة وعرس المملكة وشمس الشريعة ولسان العجت وشفيع المدي وإمام الحضرة ونبي الرحمة أسعيدنا ونبي الرحمة أسعادنا محمد صلى الله عليه وسلم على آدم وعلى وعلى آدم ونوح وإبراهيم الخليل وعلى أخيهم وسل كليم وعلى روح الله عيسى الأمين وعلى داود وسليمان وزكريا ويحيى وشعيب وعلى آلهم كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرهم الغافل اللهم يا دائما الفضل على الدرية يا باسد اليدين بالعطية يا صاحب المواهب السانية يا غافر الذنب والخطية صل وسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم للبراسية وعلى هذه وأصحابه بررت التقيّة وأوف لنا يا ربنا في هذه العشية لا إله إلا الله وأوف لنا يا ربنا في هذه العشية لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم على نور المبين أحمد صفا سيد المرسلين وعلى هذه وصحبه أجمعين يا الله يا رحمن ورحمه المسلمين يا حنان يا من توفنا على الإيمان صلاتي وسلامي على بدل التمام إلى يوم القيامة وفي طول الدوام صلاة الله على من له الشامة علامة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم مغلل بالغمامة يا مصطفى شيئا لله يا سر من سر الله يا نور من نور الله يا فياضا فيض الله يا متجلي إرحم ذلي يا متعالي أصبحاني يا رسول الله غوثا ومددا يا رسول الله غوثا ومددا يا حبيب الله عليك المعتمد يا, حبيب الله عليك يا نبي الله شافعا أن أنت والله شفيعا لا ترد يا رب أنت الله حتى ينتهي لا إله إلا الله وهمة الرسول الله صلى الله عليه وسلم عليها نحيا وعليه نموت وعليها نبعث إن شاء الله من الآملي برحمة الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيد الأولين والآخرين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ويرد العشاء بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم يا الدين إياك نعمد وإياك نستعين للصراط المستقيم صراط الذين نعملت عليهم غير المرتوب عليهم والأطال بسم الله الرحمن الرحيم الفلاميم ذلك الكتاب لا ريب في هدى المتقين الذين من هنبل غيب ويقيمون الصلاة وما رزقهم منفيعون بل الذين يؤمنون بما منزل إليك وما منزل من قبلك وبلا فرط ويوقون على آبائك الأبدان الربي وأبايكم منفيعون وإلهو إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن في خل السماوات والأرض باختلاف الليل والنهار لا آيات ليل الآب وإذا سارك عِبَادِي عني فإنني قريب أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ دعاني فلا يسجئني ولمن بِي لَعَلَّهُمْ لهم رَبَّنَا ربنا فِي يا حسنة وَفِي خلصت سنتك إن عَذَابَ النار. الله اللَّهُ إله إلا إِلَّا هُوَ لا تأخذه ولا نمله في السماوات وما في الأرض الذي يشفى عنده إلا به هي ما بيني ذي وما خلفا ولا يعيق من ولا فقد تبين رجلا من الغي فمن يكتب الطاووت من الله فقد استنسك من غروره لذق الله في صم له والله سميع عليم الله ولي بالذين آمنوا يخرجون من الظلمات إلى النور والذين كفروا بالباطوت يخرجونه من النور إلى الظلمات لا يكسب النار وفيها من فيها خالد لله ما في السماوات وما في الأرض ما ما في أنفسكم أن تخفوه يعاسبكم به الله من يشاء ويوعب من يشاء الله ولا كل شيء قدير الرسول محمد ليعمل ربه والمؤمنون كلنا بسم الله والملائكه وكتبه ورسلهم لانفرق بين احد المرسلين وقالوا سمينا وطانا وفراناك ربنا فيليك المصير لا يكلف الله نفسا الا حسب استطاعتها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا اذا نسينا واخطأنا ربنا ولا تعمل علينا سرا كما عملت على الذين من قبلنا ربنا ولا تعنا ما نضابه لنا به واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين شهد الله ان لا اله الا هو والملائكه بوالعليم قائما بالغسناء لا اله الا اذ ذو الحكيم القدير عند الله الاسلام ولله الملك الملك ما ملك الملائكه منك ما تشاء وتنزيل الملك مما تشاء وتعلم ما تشاء في ما تجاميعك الخي إنك على كل شيء قدير تجلج الليل فيعرف تجلج النهار, النهار فيعرف الليل وتخرج الايمن من الميت بترجم ايت من الحي وتبارك ما تشاء بغير حساب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله الذي خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور فمن الذي كفر بربه معات انه هو الذي خلقكم من طين في مقل وجل وجل ثم عند الهر. ثم تبتنون وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم يعلم ما تكسبون وعندهم مفاتهم غير لا يعلمها إلا هو يعلم ما في البلد والبحر وما تسقطه من ورقة إلا يعلمها ولا عبّة في ظلمات الأرض ولا عبّة في ظلمات الأرض ولا رب ولا, ولا يأكس إلاها في كتاب مبين إن ربكم الله الذي اخلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم سوى على العرش وشل إلى النهار يطلب الشمس والقمر والنجوم والسخرات يعني هلا لا بالخلق ولا متبار فَادْعُوا رَبَّكُمْ جَمِيعًا وَادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوا خَالِقَ الْمَطَامِعِ رَحْمَةَ اللَّهِ قَهْرًا إِنَّ اللَّهَ مُحْسِنٌ لِّمَا يَشَاءُ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ فإن عَلَيْكُم بِالْمُؤْمِنِينَ يَدْعُوكُمْ لِيَغْفِرَ لا وَيُؤَخِّرَكُمْ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى وَلِيُذِيقَكُم وَمَا لَنَا أَنْ لَا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ وَقَدْ هَدَى ولا بُلَنَا على نَعْلَى مَا بَيْتُمُنَا وَعَلَى اللَّهِ فَلَيْتَوَكَّلَ لَنُومِنُونَ هَذَا بَلَاغٌ لِلنَّاسِ وَلَيْدَرُوا بِهِ وَلَيْعْلَمُوا أَنَّمَا هو إِلَهُ وَاحِدُ وليد الله ويد الرحمن أيما تدعو فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافك بهاء تغين ذلك سبيلا وقولي الحمد لله الذي لم يترد صائبة ولا ولد وقل الحمد لله الذي لم يترد ولا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له نعيم من الدليل وكبل تكبيرة وذنون ذهب مغاضبا فضلا من أن يقتربنا فنادفتنا لا إلّا إلّا أن تسمعنك إن يكون من ظالمي فسج من الله ونجينا من الغم وكذلك ننجي المؤمنين فحاسد أن إنا خلقناكم على ثمار لا ترجعون فتعال الله الملك الحق فتعال الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم وما يدعوا مع الله إلا لا, لا برهان له به فإنما عساه هو ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب يوفر وارحم أنت الَّذِي خَلَقَنِي الذي خلقني فهو يأتي والذي هو يطعمني ويسق وإذا مريض فهو يشفي والذي يميتني ثم يحين والذي أضمع أن يغفر لي خضيتي يومتين رب همني حبا وألحقني بالصالح وجعل لي لسان صدق في الآخر وجعلني من ورثة جنة النعيم واغفر كان من ولا يوم ولا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 والصفات صفا فزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إله كل واحد رب السماواته والأرض وما بينهما ورق المشارق إنا سينا سماة دنيا بزينة الكواكب وعفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى المليل على, على ويغذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصل إلا من خضفها للخضفة فأتبعه شهاب ثاقب فاستفتهم أهمها شد خلقا أمن أم خلقنا إن خلقنا من غين الغازم سبحان ربك رب العزة أما يسفن وسلام على المسلمين والأمدلاء رب العالمين حامي تنزيل اكتاب إلى الله عزيز العلي غابل بمقابل التاب شديد العقاب من الطو دائن أهل بيه المصير وأفوّر أنه إلى الله من الله يا ماشاء الجن والإنسان صلاة والألتان فلو من أفضار السماوات والأرض فلو لا تنفل من إله السلطان ربي أيا الله ربكم تكذبان نوصل عليكم أشواغ من هارهم ونحاصلهم فلا تصيران، زبح لله ما في السماوات ولا تنفل له ملك السماوات والأرض وحي ويلنا هو على كل شيء كثير وعلى أول والأخير والظاهر والباطل وهو بكل شيء نعلم هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم سواء على العشي يعلم ما يلج في العرض وما يخرج منها وما يرثل من السماوات وما يعرج فيها وهو ما أكبر وإنما كنت بالله بما تعملون غصير له من بسم الله الرحمن الرحيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل إلا خاشعا خاشع من تصدع من خشة الله وتلك الأمثال نظره آل الناس لعلهم يتفكرون والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب وشهادة هو الرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا, إلا هو الملك الرحيم. سلام مؤمنين باينين عزيز الجبابون تكبيره سبحان الله وبحمده والله خالق الباري وصبر له الاسماء والعثنا يسبح له ما في السماوات والارض والعزيز الحكيم ربنا عليك تمكننا عليكنا نبيك النبي لك المصي ربنا لا تجعلنا فتنه للذين كفروا وافنا يا ربنا انك انت العزيز الحكيم ومن يتق الله يجعل له مخرج ويرزقه من حيث لا يحتسب ويتكل على الله تعز شيء سيجعل الله بعد عسره يسرا الله بذنه خلق سبع سماوات ومن الآبين مثله يتنزل الآبن لينا ونهي وأن الضالى كل شيء كثير وأن الله قد أحاض بكل شيء علما ربي لي بيتي ولا تزد الظالمين إلا تبارا وأنه لا صائبة ولا ولدامة، كان يقول سفينا على الله الشاططة، والله من ورايه معيد بل بقران مجيد المجيد فيله محملعفود، وقف الله خير حافظ الله وارحم بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زالت العاب ونزالها، وخرجت العاب وانقى وقال الإنسان ما لها، يومئذ تعود أخبارها بياً ربك وحالها، يومئذ يسون الناس اشتهاها ليروا الأعمال اما يعمل درة من تثقال ذره خير يرفعها ومما ياما تثقال ذره بسم الله الرحمن الرحيم اول يا الكافرون لا ما تعبدون ولا انت ولا عابدون ما ولا انا عابد ما عبدت ولا انت عبادون ما اعبد اكنه بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم ولم ولم يكن له بسم الله الرحمن الرحيم اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم اعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الذي يوسوس في صدور الناس من لا إله إلا الله واتوا لا شريك له ولا الملك ولا اللهم ولا كل شيء قدير لا إله إلا الله ولله الأسماء وحسنها فادعوه بها اللهم إنا نسألك يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا متوحش يا سلام يا مؤمن ويا مهيمن يا عزيز يا جبار يا متكبب يا خالب يا مان ويا مصاب ويا غافر ويا قاهر ويا رحيم ويا ذا بار ويا فتاح ويا علي ويا قابل ويا بأسق ya Khafiğ, Ya Rafiğ, Ya Mu'iz, Ya Midiğ, Ya Saniğ, Ya Nasir, Ya Hakim, Ya Alim, Ya Natif, Ya Khafiğ, Ya Halim, Ya Azim Ya Ghafur, Ya Şakur, Ya Halim, Ya Kabir, Ya Hafiğ, Ya Muqit, Ya Hasim, Ya Jaleel, Ya, ya, ya, ya, ya Kareem ya rakim, ya müjib, ya vazir, ya you know, hakim, you know. -tari ya madur, ya müjib, ya mağaz, ya şehid Ya haq, ya vekil, ya qabiy, ya metin, ya veli, ya hamid, ya muhsir, ya mülidib, ya mu'i, ya muhi, ya muhid, ya hay, ya kayyum, ya vacib, ya maacid, ya vahid, ya ahad, ya sabid, ya qatib, ya muhtedib, ya muqaddib, ya mu'afir Ya Allah, ya afir, ya zahir, ya nadir, ya vali, ya mut'an, ya mehu, ya tevrab, ya mut'aqib, ya afur ya min ya gafur, ya ikram, ya gafur, ya ikram, ya ya ya ya ya ya ya يا بديع التي ويابا يا بارث ويا رشيد ويا صبور يا من قدست ان اشواقي بذاته وتنزهت عن شهابهت ve mevcud olanın etiyanı ve bilbilde mefur كل المخلوقات تحت قاهر عظمته وعمه بين الكافرين بذكنه بذكنه أن سلم قلصونا برؤيته تقر الأعين وبتوحيده بتهج المسحب هذا أهل طاعته لا صراط مستقيم ما ح أهل محبته جنة ناعم وعلى عدد أنفس مخلوقاته بعيد قديم ولا يرى حركات أرج النمل في جنح الليل به. وبرى حركات أرجل النم في جمح المين المهين يسبحه الطائر في وكره ويبجئه الوحش في قفله يحيد بعمل العبد سره وجاره وكفيل للمؤمنين بتأييده ونصره وتطمئن قلوب الوجلة بذكره وكشف الغره والآيات ينتقوم السماء والأرض بعمله أحاض بكل شيء علما وغفر جلوما كراما ما ليس كمثله شيء وهو السمع البصير اللهم اكفنا السوء بما شئت وكيف شئت إنك على ما تشاء قدير. يا نعم الموضى ويا نعم النصير أفرارك ربنا وإليك المصير حول بلا قوة لا بالله العلي العظيم سبحانك لا نصيتنا أنا عليك أنت كما أثنت على نفسك جل واجهك وعز جارك يفعل الله ما يشاء بقدرته ويعكم ما يريد عزته يا عيو <تصفيق> يا قيب يا بديع السماوات والأرض يا مالك الملك يا ذا الجلال والإكرام لا إله الإله أم رحمتك مستغيث غي رحمتك يا غياس المستغيثين أغيثنا برحمتك يا رحمن الرحيم وصلى الله تعالى وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة وما يصفه وسلامه على الموسنين والحمد لله رب العالمين اللهم تقبل دعاءنا من قبلنا تر الملاك تحافنا من حول الأرش سبي هنا حمد رب ووقله بين بالحقي وقيلا الحمد الله يرب العالميد الله مس على سها محمد النور المبيد الله مس على سيدنا محمد النور المبيد الله مس على سيدنا محمد النور